Sulahul Hamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam ala ash-Shahadatul Maasilin نتريها <تصفيق> لانيا الى من تربى حبيب الله صلى الله عليه وسلم واذكروا قوسا Ale chodzi o to, że Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie, صلى على جنازة بعد عثري بعد زحى إلى سورية على في المسجد. كان على شذ النبي صلى الله أنها المسجد ما حين ما ذلك الناس عليه ما الناس على الرجال بابوا جمع الصلاة على جنازه. ولأحداثي عميان أن أبلاه من عفان من عفان عبد عمر على جناز المئات الرجال النساء يجعلون الرجال بما يبي لهم والنساء ما يقبل. ولأحداثي عميان أن عبد الله بن عمر كان يصلي على جنازه وصلى وحتى يسمى عميانه. ولأحداثي عميان أن نافرا أن عبد الله بن عمر كان يقول لا على جناز تقريبا هذا هو قول جماهير أهل العلم أن صلاة الجنازة كبقية الصلوات لا تصح إلا بطهارة إلا الشعبي خالف في ذلك فكان يرى صحتها بلا طهارة وهو قول غير معتبر مع الوحيد تقريبا فيما نعلمه من أهل الفقه قاطبة او لقالك قال وحدني عمالي ان مبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه والاثنين عليه فلما يؤمن اكثر الناس نزل وحده بما يقرا اخره في البقيه فجاء بدر الصديق فقال سمعت الله عليه وسلم يقول ما في في المكان الذي توفي فيه قال عمل من عماد انه بلغنا انما سمعت عن النبي صلى الله المساحي والمحاف الكرازي ان سقطن في على توفي في عميق عميق والثاني هو والثاني هو تمام قد رايت ثلاثه اقمار سقط الثاني هو وثالث عمر تمام نعم. فقال هذا خيرها هو رسول الله عليه الصلاة والثاني ابو بكر وثالثهم عمر ا من في يحب انهم بشائر من في عليه فهذا هو الناسخ في مساله القيام للجنازه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك ذلك كما تشوفوا اليوم ساعات من الزيت موجودة تتعدى الناس يقوموا في القهوة ها والذي كان يسوق في الكربة يقف واللي كان على بسكليت يقف ليس عليه العمل هذا كان في أول الأمر ثم نسخ تمام وقعدوا في واللي خاف من الموت فانت يبشي يصلي ويتوب فبدي يخاف ربي كان كي تتعدى الجنازه تمام هي. ها ها فكذا <تصفيق> ليه تشوفوا وتشوفوا ما اكثر ناس يخافوا وهم كل صلوش يرمي سيجار وكتبجا وجهه التوب الله عز وجل طيب فهذا منسوخ <تصفيق> <تصفيق> وتأول حديث النهي لا تجلس إلى القبور ولا تصل إليها هو الجلوس الذي يقضي فيه الرجل حاجته. تمام، فلذلك رأوا في ذلك الجواز. تمام، وهذا ثبت عن علي كما ثبت عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يجلسون على القبور والنهي إنما لقضاء الحاجة، فهذا الذي جاء في النهي. فهذا تأويلهم لهذا الباب، والله أعلم. نعم. ويقولون أن مالك بن أنس يعني صاحب المذهب دفن بجانب عائشة رضي الله عنها وعن يساره إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ذكر في التواريخ نعم نعم قريتها قال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نورا للمذاهب قريتها أيوة هذا هو المقصود للمذاهب يعني لقضاء الحاجة أي عن عديك من الحارث بوجاب عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمية أنا وأخباره أنا جابر عن عدي أخباره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يروي عبد الله بن زيد بوجاب عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ولن عليك يا فقال رسول الله صلى الله الله جديد هذه تموت بجمع في أي في الطلق فهمنا والمرأة تموت بجمع يعني في طلقها في ولادتها هذا المرة بجمع ها عن عمر بن عبد الرحمن أنا أخبرت أنها سمعت عائشة بمؤمنين تقول ذكر لها أن عبد الله أن عمر يقول إن الميت الذي عاد من مكان الحي فقالت عائشة إن ربي أبي عبد الرحمن أما إنه لم الناس أو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال في لا على سيد يعني وإن إلا وارده. قال محمد بن من الولد إلى القصر. يعني وإن منكم إلا وارده. قال رحمة عن على محمد بن عبد الله عن أبيه عن النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يموت مدرء المُسلمين ثلاث منا من الولد فتمسّر النار إلى الحِلة إلى الحِلة فقال يعني وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ثلاث فقال من قال رو في حتى عبد الرحمن في, في ألوح داتي ألوح داتي مصيبة موتي فيخفف عنهم تمام مصائبهم ومصابهم قال وحدثني عن مالك من ربيعه النبي عبد الرحمن عن أمي سلمة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصرات مصيبه فقالت ما أمره الله إن الله وإن راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأعطبني خيرا منها اذا فعل الله ذلك إلا فحر الله ذلك ليه قالت المسيط فلما كوفي يا أبو سلامة قلت ذلك كش قريت اللهم أجرني اللهم اجرني تسكين الهمس. تمام اللهم اجرني في مصيبتي تكسر الجيم اللهم اجرني في مصيبتي واعقم خيرا منها اذا فعل الله ذلك من قالت المسلمه فامرته فيها المسلمه قلت وادنيت ما مرته ومن من أبي سلمت اعطاها بابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها محمد قال وحياتي عن مالك عن يحيى بن عن القاسم بن محمد انه قال لاتثمرات لي في محمد بن كنان البراضي يعسني فقال انه كان في بيت رجلا رجل فقيل ما عاد من عارض وكان بها معجبه وإذا محبه فلم توجه عليه وجها شديدا عليه أسف حتى خلف في بيت على نفسه وتجمل الناس إذا, حالة إذا, حالة إذا ذكر هلك رجل أو هلكت مرأة يعني إما ماتت مقتولة يا اما ماتت بحادث يعني كانت لبس عليها تاع زالت تعيش احنا في ما في منطقنا وفي عقولنا ولكن ماتت هكذا اخذت فجاه فيقولون هلكت تمام نعم. نعم نعم نعم نعم نعم, نعم. <تصفيق> واحيانا يستخدمونها في المذمومين اكل اشرار ذوكم كمان قل هالك يعني كانه مصيره خايب اذا بعد الموت فهمت ايه نعم مثلا وكانه مات صغير ما كبرش برشا والله ايوه وهي لغه وهي نظرت ثانيه اتجهت له وقالت اني لاي حاجه من لَيْسَ فيه فيها ليس الناس كلتا عرفت يوصف كان ده كرجال الكبر كل يعرفوا القصه هو وجوههم إلا فمتي آل البيت كل عاملوا كل واحدة البيت هل هي أعظم من نظومها ما كيفاش ماش تفهموا يعني العقلية والمنهج فمت. الأنبياء صوروهم ما عندهم حتى مشكلة وأهل البيت ومعاملوا مسلسلات عن علي والحسن والحسين وجعفر الصادق وموسى فمتي ومحمد فمتني الباقرة فكلهم ماش تفهمها عندهم خير من الأنبياء نعم <تصفيق> وعننا احنا في تونس اسم زنيخة يقولوا يزليخة وزنيخه وما يخذينه من هذا رغمان هذه القصة فعلي أنه عنا خلطة باليهود احنا خاصتان اللي عاشوا وسط البلاد وطلقا ما دوكم أسمان سالق دم اللي عاشوا وسط البلاد طلقا موجود الاسم هذا ايه؟ ما يخذينه منهم؟ ايه زنيخة ايه؟ ولا اللي هو؟ ايه نعم؟ اه؟ اشنو ما مذكور عندهم ما لا يقدم لا يوخر أه؟ لا تصدقهم ولا تكذبهم ما, ما يضرش هذا الفنت مش في الأحكام اسامي ما يقلقش ما يضرش أما يسجلوهم في تونس يعني اسم يتعدى كما يقول هكذا هاي يمشي وإن أردت زميع البدجاة فقالت أنني إليك الحاجة أسترقه فيها ليس يمزين فيها إلا مشاكلاته وقالت لا لي منه البدء فقال إنها هنا أمرأت أردت من تستفتيك وقالت إن أردت إلى مشاكلاته وقالت أن إلى الناس ولا إلى مشاكلاته فقالت إلا في امر قال هو قالت إن, استع... إن من جارة <صحة> <سؤال> <أه> المدا وهو <متكلم> في من ذكر فيه منافع ودور طبيها وين ماشي هذا الشيخ المبارك هذا اللي يعمل محمد بن عمر بن عبد على تونس واحد يقولون ان شاء الله تاخذ ريحه نبش القبور شفتوها الكلمه هذيك قادر كي يتشد هذاك اولا حرمه ميت وزيد حل عليه قبر ونحاله فهمتني الاكفان نتاعو يبيعه فهمت الفقر قبل والمشاكل اللي خلات الناس تعمل هكا يعني قليل الدين يعمل ما عنده حتى مشكلة فهمت اي نعم على باش لقدور اي اي انا وحدتني عمالي انه بلاء وان عايش على زهر النبي صلى الله عليه وسلم كان تقول Kesu'ah bin Muslima, że Kesu'ah wa'hiyya fi al-izm. نهي في كسر عظم المسلم لخلاف غيره نعم فنبش قبور المشركين لا يكره طبعا. سواء كان لضروره او كان لطلب مال فلا باس نعم و... <تصفيق> أوعادتي أميرك للاجهاض من رضي الرحمن لتعبني ماذ عن صلهم لا نتكلم عن ما يعني الكلام على إتضاقه ولكن إذا لم يكن بين المسلمين وبين الطرف الآخر ميثاق أو عهد أو ذمة او امان فحينها قبور المشركين لو نبشت فلا باس بها وهم يدفنوا ذهوباتهم معه وصارت هذه في بعض المقابر في تونس خاصه يعني في بعض الولايات يمشوا الناس تحفر يعرفون يحطوا معاهم الذهب يحفروا ذهب كيف ما زالوا يمشوا في القبور تكرم يعني تكرمان هاي صح <تصفيق> هذا هاي نعم ها نعم وفي الركاز الخمس نعم فهو من الركاز مدفون خرج الخمس وينتفع بالباقي مبأس نعم <تصفيق> ما ما تعطيوش للي يجي للخمص تهل عينيك مليح هذه هي في نفسها قضية موكاه يعني قانونا نتكلموا طول الوضعيه اللي نعيشوا فيها انه هذه يعني معادن الروم فهمتني وكنوزهم فهمتني اذا حلتو اللي سموها الماليه هذه يسموها العرايس يسموها شنو فهمتني ف فمشكل لكن نقول الشيء هذا يكون باتقان ها وبتستر وبناس منظمين ويما ما تمجيش بسيط اي نعم يعني من يعني هي اي نعم هي راجت الحكايه ذي مؤخرا الناس كل تحفر فنتي. الناس كل تحفر وليدبر في مكينة تنوقظ فنته وليدبر كل تحفر شيخ ترزق فهمتني حلال زلال فنته ايه نعم عليكم عليكم قال إنما نساءات المؤمنين طيرون يعتقوا تشجل الجنة حتى يوجيه الله للمسادي يوما يوما يوما الأول رفضاتني عن ملك نبي الزيناني عن عربي New ngày الله عليه وسر posture قال الله أن تو وع إذا أحبق عمدي لقاعي أحدك ت smashing بقاء عن الله عليه قال الله عزوا له إذا были حبارك إذا إذا وصل ولا بالراي عليه لا يؤدي فلما الله الله نعم وقوله قدر ليس شكا في القدره وهنا من التضييق والتقدير تمام فهذا هو مسلك هذا القول لأنه قال من خشيتك إذا فالرجل مؤمن يخشى الله عز وجل ويعلم أنه ملاقيه ولكن قال إن ضيق الله علي العذاب وعذبني مشيت تمام وعلى هذا يحمل والله أعلم وفيه زيادة يعني رواها أبو عمر في تمهيده لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد وهي زيادة ضعيف ولكن اعتبروها لأنه ما كان لمشرك أن يغفر الله له إذن مش مشرك تمام، <تصفيق> فالمشرك ما تمشى على روحه، تمام إذا لم يتم في حياته ولم يستدرك، نعم، وذكر بعض الشراح أنه يعني كان جاهلا بصفة القدرة، تمام، وهي صفة يعني خفيت عليه، هذا بعيد جدا بكم بصراحة، تمام، يعني قالوا يعني الجهل بصفة من صفات الله عز وجل يكفر به المرء. أنا كان جاهلا به وهذا بعيد جدا يعني ما من ملة إلا وذكرت القدرة لله عز وجل وجعلته من أسامي الصفات ومن أوضح الصفات تمام ومن أعظمها ومن أبيانها ولكن فالتقدير هنا لإن قدر لإن ضيق الله عليه تمام دعم. قال تعالى وَذَدْ نُونِ إِذْ ذَهْبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ما شك له ما فيه شك نبي هذا ما تمام. أي فظن ان لن نعذبه بما صنع تمام. فكانت يعني تلك الحادثه فالتقمه العود تمام اذن فهذا هو المقصود يعني فظن ان لن نقدر عليه اي ان لن نحاسبه بذنب او لا نعاقبه بعذاب لمكان النبوه على كل وعلى هذا يحمل والله كم؟ قالوا على في امريكا غزيلات ينارج النبي الله صلى الله عليه وسلم قال كل مويد يولد على فطره التبره والوديان كما من من الله غير اسمه فيها مجراه قالوا يا رسول الله الذي يموت قال الله علم ما كان رحيمين من النبي الله صلى الله قال مكان الفتن ليس تمنيا للموت ولكن من كثرة الفتن وخشيته أن يدخل فيها وأن يذهب دينه تمام فيتمنى الموت والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى الرجل الموت تمام وقال أن الرجل إذا طال عمره وحسن عمله فهو خير له ولكن هذا الموضع موضع خاص تعبرش مشاكل يقول يليتني في موضع هؤلاء يعني لا يتمس في تلك الفتنة ويدخلها فيفتتن عليكم نسأل الله السلام وارى حدثني عماد بن محمد بن هارون بن فحل الديري عن عالم المتاب اليمني الذي قدنا اليه ايها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه في ليله الدبار المسريخ ومصرف من قال ان رسول الله المسريخ ومصرف من قال عاد من المسريخ والنصف بينه باداه رحمه الله وحدثنا جاسم المسريخ من قذافي <تصفيق> خاصة في الزمن القريب ينطبق عليه على ما صنعه في تلك العقود في شعبه وجبروته وطغيانه، إن شاء الله بشار قريب إن شاء الله الملك قريب إن شاء الله كل هؤلاء المجرمين عن قريب إن شاء الله نستريح منهم ما ما عادش يطولوا بإذن الله خلاص الزمانة ذاية متاع فأنت كله اللي يعمل يتحاسب فهمتني ما عادش نعم فالله يعاقبهم بعباده المؤمنين أو ياخذهم أخذ عزيز المقتدر ما عادش يطول ذوما انتهى زمانهم كلهم في رعب تاو كلهم في رعب يجي يا ناتو ويجري يا الأمم المتحدة فانتنين يجري يا امريكا عطيني شوية طيارات عطيني شوية كاسكا فلت منهم الشيء وأوباما قلم أخيه ما عاش يساعدني أنا فهمتني ها وتريف فهمتني خائر فهمت دبر وروس الكل هم فان شاء الله رب سبحانه وتعالى يعجل بفناء هؤلاء عن قريب ذيقوا برشة المسلمين وتعبوا بكل سرعة فان شاء الله هذه أزمنة النصر فما تظنوش اللي قاعد يصير تو خايب بالعكس الكل بيه إن شاء الله كله خير كله خير إلي ماتوا إن شاء الله شو هداء ولي حيين يحاولوا فهمتني أنهم يقدموا للدين شيء حتى ابتمرأ ابدرهم المهم تحس روحك أنك مؤثر في المجتمع تمام وتصنع شيئا لا تبقى تتفرج. قاعد ناري كلها ذاك أبيها ذاك عليا ذاك غلطتا ذاك ما غلطتش أعمل أنت الباهي فهما غلط وأعمل أنت الباهي هما قصر وما تقصرش انت وما تبقى تحاسب في الناس ما عندك كنت وصل فقعد كيك معزول فينثني حلقة مفرغة سفر اسمك سفر كيكا فينثني يتحرك ويخدم ويبذل يشعر فينثني بثمر وبلذة وبسعادة فهولا هم المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فهذا الوجل يؤديهم إلى, إلى فعل الخيرات وفعل الصلاح أما كيكا تقعد أكاك ما عندك ما تغير رؤهم سير شيء نمشي ده. قد رحضتني عن مالك عن أبي مرعونا وعلي ذاهنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهبت عفنه مرعونا ومرك ومرك شهازته ذاه ولم تلبس منه بشيء ذهبت ذهبت ذهبت ولم تلبس منه بشيء قد رحضتني مالك عن أبي عادة مع أمي أن أطار سمعت عديشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تكون أمر الله صلى الله عليه وسلم ثم حتى في ما شاء الله من حتى, أصبح حتى إني نعم روىه عقب بن عامر انه صلى عليهم كصلاته على الجنازه ولذلك اهل العلم يعني وليس أغلبهم يفتون بهذا وإن كان المشهور أن لا يصلى على الشهيد لكن هنا صلى عليهم صلى الله عليه وسلم ما صلى عليهم في أحد ولكن صلى عليهم في هذه الواقعة طبعا. وهو حديث ثابت صحيح فلا بأس بالصلاة على الشهيد نعم جائزة جائزة مسنونة بالنص نعم يعني لو أخذ نفض الصلاة أنه دعاء فحديث عقبة وضعه قال صلى عليهم كصلاته على الجنازة إذن فصل عليهم صلاة الجنازة نعم ولا بأس بذلك وصل على حمزة في أحد ثناثين خاصة وكبر عليه سبعا فكله جائز الله. لا هذون ثناثين فيهم الشهداء أكثرهم دفن هنالك طبعا كثيرا منهم يعني دفن هنالك تعرفوا برشا صحابة نقلوا والديهم ثناثين بعدما دفنوا وقبروا فامتحولوهم منهم جابر بن عبد الله حول اباه حرام تمام عبد الله بن حرام حوله وأخرجه من قبره وأخذه إلى البقية طمع. ومن ذلك استخلصه العلم في جواز استخراج الميت وتحويله فلا باس بذلك نعم كمل حديث هذا. هو خير تقدرون ولا يشربون وهذا هو السنة. أحنا اللي نعمل فيه غير هذا. تبدأ السيارة تمشي بشوي والناس تمشي بشوي. يسرعوا فيه. يمشوا يسرعوا بيه. والناس يحاولوا يسعوا في المشي. أو إذا عندهم مركوب يركبوه، قدوش نص المقبرة 100 متر ولا 200 متر وتقاه يمشي بس، أبداً ما هذا هو الهدى. ما. هاي